قد كان الحب يسود العالم فطغت قد وتجبرت وعتت وتضخمت وركلت الباء بعيدا لتحتل موقعها فسيطر الحقد وإخوته ومات الحب وقد عقم